بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وقورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سفين إلا الذين آمنوا